الحمد لله ربا و... غير المرضوم عليه وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فألقيه في وَلَا تَخَافِي وَلَا تحزني إن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 تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فهاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا لولا أرابطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبهم وهم لا يشعرون وحرم فقالت, فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فَرَادَ دَأْنَهُ إِلَاهُم مِّنْهُ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى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 a مُوسَى mosa fala a إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أن عند علي فلن أكون غيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقبا فائدا الذي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج, فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتركض قال يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُرَأَةٌ لِتَذْهُدانَ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْطِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا إلا إلى فل فقال فَقَالَ رَبِّنَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُ مَا تَمْشِي عَلَى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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على, على أن تأجرني ثماني حججا